να ματουγάνων λαωάγ, φαίνεται νεομούτυμηςετ, οι οποίες είναι οι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 ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكيد الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا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 جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كُلُوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين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 فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ